ஜம்ஜ Why me? مَا خَلَقْنَا لَكُم مِّن مَّا خَلَقْنَا وَجَعَلْنَا لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا ஜம் வில وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ الْعَلَامَةً وَجَعَلَ لَكُمْ